والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله جل وعلا مصدرا عن وقت انزال القران انا, إنا انزلناه في ليله القدر انا يرجع الى الله ضمير العظمه جاء بضمير جمع مع سبحانه واحد باب التعظيم انزلناهم هذا دليل يعني انزلناهم الضمير يرجع للقران الضمير الغائب يرجع للقران انزله الله سبحانه وتعالى بواسطه جبريل امين الوحي الى محمد صلى الله عليه وسلم فهذا فيه دليل على ان القران منزل من عند الله ليس مخلوقا كما تقوله الجهميه ومن سار في ركالها من المشاعر والماسوئيه وغيرها فالجهميه يقول ان القران مخلوق لفظه ومعناه كله مخلوق لانهم ينفون الكلام عن الله عز وجل والاشاعره والماثوريديه يقولون معناه منزل ولفظه مخلوق معناه منزل لكن لفظه مخلوق ليس كلام الله انما هو كلام محمد او كلام جبريل حكاه او عبر به عن كلام الله فهو حتائه أو عبارة عن المعنى الذي هو قائم بالله سبحانه وتعالى هذا كلامهم الباطل وظلالهم المبين الله جل وعلا قال إِنَّا أَنْزَلْنَاهُمْ وهذا يشمل للمخذ هو المعنى فالله تكلم به جل وعلا وحمله جبريل وارسله به الى محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه للامه هذا هو المذهب الحق ومذهب مذهب اهل السنه والجماعه انا انزلناه متى في ليله القدر ليله القدر وقال في الايه الاخرى انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يقرا كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مسلمين رحمه من ربك إنه هو السميع العليم في سورة الدخان يقول أنزلناه في ليلة المباركة ولم يبين هذه الليلة في هذه الصورة بينها أنها ليلة القدر والله جل وعلا قال انزلناه أنزلناه في ليلة القدر وهي ليلة المباركة وفي آية أخرى. قال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ف... وذلك ان ليله القدر من رمضان اذن فيكون القران انزله الله في ليله القدر من رمضان سميت ليله القدر لانها ذات قدر عظيم ولأن... ولأنها تقدر فيها أعمال السنة قدر فيها أعمال السنة من حياه ونوك وصحه ومرض وما يحصل في السنة يقدر في هذه الليلة وهذا تقدير خاص تقدير خاص حولي تقدير حولي وهو هو قول من التقدير العام للمكتوب في اللوح المحفوظ ناخذ من التقدير العام في اللوح المحفوظ المكتوب في اللوح المحفوظ كما ان هناك تقديرا عمريه وهو ما يحذر على الجنين ويكتب على الجنين وهو في قدر يومه يوصل إليه الملك فينفخ فيه الروح يكتب رزقه وأجله وعمله شقي وسعيد وهذا تقدير عمري تقدير عمري هناك تقدير يوم كل يوم قدر له ما يدري فيه وهذا كما في قوله جل وعلا كل يوم هو في شأن يقدس ويخلق ويرزق ويدبل ما يجري في هذا اليوم وكلها تقابيل ترجع الى التقدير السابق التقدير العام المكتوب في اللوح المحكوم في ليله القدر وهي في رمضان لان الله قال انا انزلناه لأن الله جل وعلا قال شهر رمضان الذي انزل به القرآن يعني انزل في ليلة القدر من رمضان وهل أنزل القرآن كله في ليلة القدر أو كله انزل في رمضان لا القرآن كما هو معلوم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما بحسب الوقائع والخوادث منذ دباعه الله إلى أن توفاه الله في مدة الرسالة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة ثلاث عشر في نفتة عشر سنوات في المدينة في 23 سنة ينجل بحسب الحوادث والوقائع يبين أحكامها وتفاصيلها. إذا ما معنى أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن معناه التدّي التدّي نزول القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر ثم توالى نزوله على رسول صلى الله عليه وسلم حتى تكامل في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وبعض القرآن يسمى قرآنا الآية الواحدة يسمى قرآنا السورة يسمى قرآنا ويطلق القرآن على كل قرآن ويطلق على بعضه أنه قرآن أنزلناه في ليلة ثم عظم من شان هذه الليلة وقال وما أدراك ما ليلة القدر هذا تعظيم لها وتفكيم لها ثم بين ذلك بقول ليلة القدر خير من ألف شهر أي العمل في هذه الليلة خير من العمل في ألف شهر وهذا يدل على فضلها وان كانت سميت ليله القدر سميت بالليله المباركه خير من الف شهر اي العمل الصالح في هذه الليله الواحده خير من العمل في الف شهر يقضيها الانسان في العمل الصالح فهذا فضل عظيم تمر هذه الليله في حياة المسلم كل سنة تتكرر في حياة المسلم فإذا وفقه الله بغتنام حصل على خير كبير وألف وتل... و... الشهر يتكون منها ثلاث وثمانون سنة وأربعة شهر كلها إذا قضاها في العمل الصالح فالعمل في هذه الليله يعادل عمل الشهر هذا صبر عظيم من وفقه الله ولكن المحروم لا يلقي لها بالا ولا يلتفت اليها وتمر عليه في شهر ما ولا يستفيد منه انما من يتحراها ويعمل فيها الصالحات الاول الذي يستفيد من هذه الليله ثم اختلفوا في اي ليله من رمضان على اقوال كثيره ذكر منها ابن كثير في تفسيره جمله من الاقوال قيل إنها اول ليله من رمضان قيل إنها اخر ليله قيل إنها ليله في السابع عشر التي هي ليله بدر وطيل إنها ليلة 21 قيل إنها ليلة 23 قيل إنها ليلة 27 وهذا القول هو آخر الاقوال والله وعلم أنها ليلة 27 ولكل حال لا يؤمن من اقتصر عليها لا يؤمن أن من اقتصر على ليلة واحدة لمن اختصر على ليلة واحدة لا يؤمن أنه أدرك ليلة القدر أما من قام جميع الشهر من قام جميع ليالي الشهر فإنه أدرك ليلة القدر لأنها تمر عليه فلا يدرك هذه الليلة يقينا إلا من قام جميع الليالي في رمضان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها في العشر الأوسط ويعتكف فيها طلبا لليله القدر ثم تبين له انها في العشر الاواخر فانتقل من اعتكافه الى العشر الاواخر لتحرى ليله القدر وبقي على اعتكاف العشر الاواخر حتى توفاه الله فيترجح أن هذا في العشر الاواخر هذه الليلة العظيمة ما عدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر أولا الله سمها ليلة القدر سمها ليلة مباركة هذا يدل على برد ثانيا الله نوه بشأنها وفقنا من بشأنها فقال وما أدراك ما ليلة القدر ثالثا قال ليلة القدر خير من عندي شهر رابعا قال فنزل الملائكة والروح فيها يجل على برير تنزل يعني يكثر نزولها في هذه الليلة لماذا تنزل الملائكة تحور عمل المسلمين وتحضر في المساجد وتساعد المسلمين وتقوي عزائنهم على قيام آمين الليل ملائكة جمع ملك والروح قيله هو جبريل عليه السلام ان الله سماه الروح الأمين فصيل الروح وكيف الروح تنزل من الملائكه ينزلون بياري الليل وعطف الروح على الملائكه من عطف الخاص على العام تنويها بشانهم تنزل الملائكه والروح فيها هذه على عظمتها خامسا قال سلام هي الليله السلام كلها سلام لا شر فيها من طلوع الشمس من غروب الشمس الى طلوع الفجر وهي سلام ما يجري فيها فهو سلام سلام هي حتى نطلع الفجر اذا طلع الفجر انتهت هذه الليله فهي ليلة عظيمة مباركه خير من الف شهر فالمسلم يتحراها ويقوم رمضان كله ليضمن انه قام ليله القدر ولا يقتصر على بعض الليالي دون بعض وان كان بعض الليالي ارجح لتحريرها لكن لا يضمن انه ادركها ثم قال سبحانه وتعالى في سوره البينه لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفقين الذين كفروا من اهل الكتاب من اليهود والنصارى لان اهل الكتاب منهم مؤمنون ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قال دون ايات الله اناء الليل وهم يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك من الصالحين ففيهم مؤمنون من اهل الكتاب وان من اهل الكتاب من يؤمن بالله ما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله وهم الذين امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فاضافوا الى ايمانهم بالرسل السابقين ايمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم امنوا بعيسى وامنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فكتب الله لهم الاجر مرتين كتب الله لهم الاجر مرتين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا يعني اهل الكتاب الذين امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم يؤتون اجرهم مرتين مر على ايمانهم بالرسل السابقين ومر على ايمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أما من كفر بمحمد فقد كفر بالأنبياء السابقين كله لأن من كفر برسول واحد أو بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء لا يفرق بين أحد من رسول أهل الكتاب على صنفهم إنهم مؤمنون وصيرم كافرون وهذا فيه رد على من يقول الان ان هذا الكتاب مؤمنون نقول ليسوا مؤمنين كلهم الا من امن بمحمد صلى الله عليه وسلم اما من زار محمد فليس بمؤمن هو كافر في جهنم اما ياتي لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين المراد بهم من لا كتاب لهم من عبده الاصنام عبده الاصنام والمجوس وغيرهم من الملاحده لم يكونوا منفكين لم يكونوا منفكين يعني منتهين عما هم عليه من الباطل يدعي أنه على الحق حتى تأتيهم البينة حتى يأتيهم الوحي الذي يبين لهم المخطي من المخطي وهو القرآن الكريم هو البينة ولهذا فسرها بقوله رسول من الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم يسلو صفغا مطهرة غير القرآن صحفا مطهرة فيها كتب طيبه فيها القرآن مكتوب مطهرة من الشياطين لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة عليهم السلاة والسلام أما الشياطين فلا تقربه ولا تطيطوا صعوبا مطهرا طهره من الشياطين فيها كتب اهل الصعوبه فيها كتب قيمه تقول فيها القران عظيم ثم قال سبحانه وتعالى وما تفرق الذين اوتوا الكتاب يهود والنصارى ما تفرقوا عن جهل ولم ياتهم حجة تقوم عليهم بل نزل عليهم السرارة والانجيل ومع هذا تفرقوا مع كتبهم فطبيعتهم التفرق العياب بالله لأنهم يتبعون أهواتهم ولا يتبعون كتاب الله سبحانه وتعالى هذا شأنهم. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من ما جاءتهم البينه اي بعد ما انزل الله عليهم التوراة والانجيل بعث اليهم رسلا ومع هذا كما قال صلى الله عليه وسلم فرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقه فرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقه وستفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده قيل من هي يا رسول الله ألا من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي هذه الفرقه الناجيه ولهذا سميت بالفرقه الناجيه لانها نجت من النار الفرق الناجية لأنها نجس من النار أهل السنه والجماعة الفرق الناج وما تفرق الذين عوت الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينه لم يتفرقوا عن جهل وعن بل قامت عليهم السجّد ولذلك نهانا الله عز وجل أن تفرق مثلهم قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم الاختلاف من طبيعة في البشر سوصا الاختلاف في الاجتهاد والاستنباط يحصل الاختلاف في يحصل ولكن هذا يحسن بهدوء إلى كتاب الله عز وجل وسمة نبيه فمن كان على الدليل يؤخذ بقوله خالف الدليل يترى قوله قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا والرد الى الله والرد الى كتابه قران الرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته في حياته يرجع اليه عليه وسلم بعد موته يرجع الى سنته التي تركها علي... لنا تركنا عليها يرجع في الخلاف فاذا اختلفنا نعرض اختلافنا على كتاب الله وسنه رسوله كما شهد له كتاب السنة هو خطر وما قال كتاب السنة هو خطا هو خطا لا يجد الأقل به، وإن قال به فلان أو عالم فلان، أو لا، ما نقول قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصار فله أجرام، وإذا اجتهد فأصار فله أجر للعالم يفقي، وهو حاكم وعالم، ليس معصوم فالذين ينادون الآن وأقلقون في الصحف والجرائب والمجلات والمحطات وإذا ان إن الاختلاف رحمة وأن الدين واسع وقل بأي قول قال به عالم هذا من التيسير وهذا, وهذا وهذا لكلام باق الاختلاف موجود والاختلافات موجودة ولكن لا نأخذ إلا بما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنه رسوله او اجمع عليه المسلمون اجمع عليه العلماء اما ان ناخذ ما يوافق اهواءنا ولو كان غير صحيح وخطا ونترك ما وافق الدليل لانه لا يوافق اهواءنا فهذه طريقه اليهود والنصارى على الله جل وعلا اتخذوا اخبارهم ورهبانا اربابا من دون الله يحللون لهم ويحرمون لهم ويطيعونهم ولا يرجعون الى كتاب الله سبحانه وتعالى هذا يصير اليهود والنصارى والامر محسوم الحمد لله وما اختلفتم فيه من شيء ختمه الى الله ذلك من الله ربي عليه ثور ثلاثه وإليه أمي لا وجود أن يوجد خلاف ويوجد اجتهادات لكن ننكر انه يوقف بكل خلاف وبكل قول دون عرض على الدليل هذا هو المنكر ولا يفعل هذا إلا أصحاب الأهواء الذين يتبعون اهواءهم ويتقيدون من الاقوال ما يوافق اهواءهم وما خالف اهواءهم ولو كان حقا تركوه نسال الله تعالى وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البين فهم, فهم اي تفرق من قبل فلا يستغرب أنهم اختلفوا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هذا الاختلاف والاختلاف من الأصل إلا من بعد ما جاءتهم دين على ألسن رسلهم اختلفوا فيه وتفرقوا لأنهم يستبعون أهواءهم آه. قال الله جل وعلا فإن لم يستجيبونك فعلا إنما يتبعون أهوائهم ومن اضل من استبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهد القوم الظالمين صلى الله عليه ما تفرق الذين وفي الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم المبين وما أمر الجميع جميع الخلف من أهل الكتاب وغيرهم والمسلمون ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فالتوحيد هو الدين جميع الرسل وإن اختلفت شرائحهم إلا أن دينهم واحد وهو التوحيد إخراج الله جل وعلا بالعباد وما عمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين من الشرك مخلصين له الدين العباده تسمى دين يعبد الله مخلصين له الدين أي مخلصين له العباده حنف جمع حنيف والحنيف هو المائل عن الباطل والمقبل على الحق كابراهيم عليه الصلاه والسلام ان ابراهيم كان أمة خامسا لله حنيفا ولهذا تسمى ملة الرسول صلى الله عليه وسلم بالحنيفية بالحنيفية لأنها توحيد والحنف هو الميل في اللغة فهو المراد هنا الميل هو عن الباطل إلى الحق هذا هو الحنيف خنفاء ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة لماذا نقص على الصلاة والزكاة مع أنه أمر بالدين وإخلاص الدين والصلاة والزكاة داخل داخلان في الدين لأهمية هذين الركمين أهمية الصلاة وأهمية الزكاة لانهما ما يبعثان على على الأعمال الصالحة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والزكاه تطهر الإنسان من الشفع والبخل فمن حافظ على الصلاة حافظ على دينه ومن أدى الزكاة أدى بقية الحقوق لأنها تدربه على الخير والصلاة عبادة بدنية والزكاه عبادة مالية فمن أقام الصلاة وأدى الزكاة أقام الدين من باب أولاء ولو أنه فعل الخيرات والطاعات لكنه لا يصلي ليس بمسلم أو لم يؤدي الزكاة ليس بمسلم أيضا ولهذا قاتل ابو بكر الصديق مانع الزكاة وهم يشهدون لا إله الا الله محمد رسول الله يصلون لكن لما منع الزكاة قال رضي الله عنه الله لا يقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قاتلهم رضي الله عنه حتى أخضعهم بحكم الله عز وجل ويقيم الصلاة ويرك الزكاة وذلك دين القيمة من فعل هذا من عبد الله مخلطا له الدين وأقام الصلاة وأتفتح فهذا دين القيمة أي الملة الملة القيمة المستقيمة وذلك دين القيمة ثم بين جزاء الفريقين جزاء الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين وجزاء الذين امنوا وعملوا الصالحات فقال سبحانه وتعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين كفروا من اهل الكتاب شوف اهل الكتاب وكفروا كفروا وهم اهل الكتاب لانهم لم يتبعوا الكتاب ولم يعملوا به من آل الكتاب يهود والنصارى والمشركين عبدت الأوزان الأشتار والأحجار والنار كما عند المجوس إن الذين كفروا من آل الكتاب والمشركين شوف ولم يفرق بين آل الكتاب والمشركين بعض معاصرين من الذين يدعون العلم والثقافه يقولون لا في فرق بين أهل الكتاب والمشركين في الجزاء نعم في بعض الهروب من ناحيه الاحكام الشرعيه لكن من جهه الجزاء عند الله لا فرق بينهم كلهم حقوق كلهم من اهل النار وهم من اهل الكتاب لما لم يعملوا بالكتاب صاروا من أهل النار من الذين صغروا من اهل الكتاب والمشركين منار جهنم نار جهنم جهنم طبقه من طبقات النار والحيال الله لأن النار دركات النار دركات كما أن الجنة درجات الجنة علو وارتفاع والنار في انخفاض والحيال الله أسفل سافل درك الأسفل من النار في نار جهنم في نار جهنم يعني يوم ولا يومين ولا سنه ولا ساعه لا في نار جهنم خالدين فيها باقين فيها ابدا اباء عذاب وخلود والعياذ بالله عذاب شديد وخلود فيه لا فقمع لهم في النجاة منه والخروج منه جزاء على كفرهم كفروا سبب أنهم كفروا والحكم إذا قلنا بوصف دل على أن هذا الوصف هو علة الحكم كما هو عند سوني فسبب خلودهم في النار الكفر أنهم كفروا خالدين فيها ثم قال اولئك اي الذين كفروا من الكتاب والمشركين اولئك هم شر البريه الخليقه هم شر الخليقه هل لهم يقولون ان اليهود والنصارى الان تحضروا وتقدموا وترقوا وصار لهم شان في هذه الدنيا ما ينفعهم هذا عند الله سبحانه وتعالى خالدون في النار لا ينفعهم ما حصلوا عليهم في الدنيا من المخترعات والصناعات والثروات ما ينفعهم وليسوا خير البنيئة الناس الآن يمدقونهم هذول أخيار الناس خيارة لانهم تقدموا ولانهم تحضروا ولانهم فهم يستدلون على خيريتهم بما هم عليه من زهره الدنيا الله قال شر البريه يهودي ونصراني نهي الكتاب وهم شر البريه لماذا لانه لم يعمل بالكتاب لم يستفد منه ليس المساله بالانتساب الى الدين والانتساب الى الصالحين والانتساب لا مساله مسألة عمل من بطا به عمله الدم يسرع به نسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك هم شر البريه خلهم يمدحونهم ولولا خير الناس ولولا قدمين هم شر البريه شر الخليقه نسال الله العافيه حتى شر من الخنازير ومن, ومن الحيوانات ومن الكلاب البريه الخليقه فهم شر ذريه ثم قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات تبعوا الانبياء كل الانبياء تبعوا خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وامنوا به وواصلوا العمل والايمان اولئك هم خير الذريه خير الذريه هم المؤمنون اما الكفار فهم شر الذريه على ما هم فيه من سقدم وحضارة والزيار هم شر البريه الذين آذنوا وعنيوا الصالحات وإن كان ما عندهم مال ولا عندهم زهرة الدنيا ولا عندهم حضارة فقراء هم خير البريد فوق فوق القلب عند الله سبحانه وتعالى دون نظر إلى نسبه دون نظر إلى ثروته، دون نظر إلى علمه، ما لا ينظر لها، إلى عمله، عمله وعملوا الصالحات، ايضا ما هو كل عمل، إنما العمل الصالحات، صالحات الموافقه للكتاب والسنة، هذا هو العمل الصالح، مع الخلاص لله عز وجل، العمل لا يكون صالحاً. إلا اذا كان خالصا لوجه الله وموافقا لكتاب الله وسنه رسوله هذا هو العمل الصالح الذين وعملوا الصالحات ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير الانجيل جزاؤهم عند ربهم جزاؤهم عند الله جل وعلا جنات عدن جنات ما هي جنة واحدة جنات عددة عدن يعني اقامه وقال عدن في المكان لا أقام فهم مقيمون فيها لا يرحلون منها ولا توخل منهم ولا يوخلون منها باقي مستمره في نعيم وفي سروط في جنات عدن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البري جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار من تحت قصورها واشجارها الأنهار الطيبة اللذيبة لشرابهم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا ابد الاباد لا يرحلون منها لا يصيبهم مرض لا يصيبهم هرم لا يصيبهم موت لا يصيبهم هم ولا حزن في سرور دائم خالدين فيها ابدا قلودا معبده خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنهم رضي الله عنهم وهذا اعظم من الجنه رضا الله اعظم من الجنه ورضاهم من الله اكبر رضي الله عنهم ورضوا عنه بما اعطاهم من النعيم والسرور رضوا عنه بما اعطاهم وجازاهم به لا تتطلع نفوسهم الى الزياده ابدا لا تتطلع نفوسهم الى الزياده ليس بينهم حسد ولا تباغض ولا تقاطع رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا لمن لمن خشي ربه لمن خشي ربه خشيه خافه سبحانه وتعالى وعمل بطاعته لمن خشي ربه سبحانه وتعالى ذلك لمن خشي ربه هذا جزاؤه هذا والله وعلى محمد الله وسلم محمد وعلى المنين وعلى فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول هل يجوز تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالصدقه والاجتهاد على أنها ليلة القدر العمل الصالح فيها صلاة للدعاء الصدقة كل عمل صالح فيها كل عمل صالح فيها يرجى مواعظة نعم. طويلة الشيخ وفقكم الله يقول في العشر الاواخر من رمضان تكثر رسائل الجوال بين الشباب كان فلانا راى رؤيا ان ليلة القدر هي ليلة كذا وكذا وان فلانا للآخر راها فتواطأت الرؤى فما التوجيه في ذلك كل هذا وغرهم بهذه ما ما عليه دليل ما نقدره يا اخوان ما ما عليه دليل من حساب الله وسنة رسوله لا نقبله. واحذروا من الجوالات وما يروج فيها ومن الانترنت ومن هذه الأمور هذه وسائل فتنة وسائل شر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر بعض أهل العلم علامات لليلة القدر ككون الشمس تطلع صديحتها لا شعاع علىها. نعم ما ورد ذكر في الكهف شيئا منها ذكر في من الكهف لتسهيل السؤال ذكر شيئا من تحريرات والعلامات منها ما ورد في دليل وإن كان ضعيفا ومنها ما تفرسه بعض الصالحين بعض العلم ولكن الله أعلم الله أعلم نعم ويقول حفظك الله وهذه العلامات التي ذكروها هل لا بد من اجتماعها في تلك الليلة الله أعلم الله أعلم نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما الجمع بين أن القرآن نزل في ليلة القدر وأن أول آية نزلت هي أو أي أول سورة نزلت هي قرأ باسم ربك الذي خلق أليس تقرا باسم ربك الذي خلق من القرآن؟ أي من القرآن الذي نزل في ليلة القدر؟ ألا تنادي نعم. فضيله الشيخ وفقكم الله يقول يقول بعض الناس لا حاجة لنا من دراسة مذاهب المعتزلة والجهمية. ونحوهم لانهم قد ذهبوا نحن ندرسها لحاجتنا اليها ندرسها لنعرفها من اجل ان نكون <تصفيق> ونحذر منها والا الحمد لله لسنا بحاجه اليها نحن نحن يقينا كتاب الله وسنه الرسول وما عليه سله هذه الامه فنحن لا ندرسها لحاجتنا اليها وانما ندرسها لحاجتنا إلى معرفتها لألا تروج على الناس لأجل أن نحذر منها لا سيما وأن لها دعاة يدعون إليها الآن يطبعون كتب المعتزلة يحققونها وينكرونها فنحن إذا لم نعرف مذهبهم وشبهاتهم ربما تنطلي علينا وعلى جهالنا فلا أمد منها ومن لا يعرف الشر يقع فيه لا. فضيلة الشيخ أ الله في الحديث أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في ليلة القدر من كل سنة نعم ق pinpoint صلى الله كان جبريل يدارس ينزل ويدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر رمضان هذا في كل شهر دارسه القران نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل السيئه تضاعف في ليله القدر كما تضاعف الحسنه السيئه لا تضاعف يا اخي لكن في الأوقات القابلة والأمثل تغلط بالكمية لا بالعدد من جاء بالحسن فله عشر مثالية ومن جاء بالسيئة فلا ينسى إلا مثلها لكن تغلط لقرمة الزمان والقرمة المكان الذي وقعت فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من قام مع الإمام؟ في ليلة القدر ولم يزد على ذلك هل يكتب ممن قام ليلة القدر كل يا الله من قام مع الإمام حتى ينصر كتب له قيام ليلة ليلة القدر وغيره نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله تقاسي المشكلة لأنه طائره لأنه دون الإمام بردر إذا منه زاد في الصلاة في عدد الركعات على ما يرونه هو الحد يقولون هذا مبتدع وينفصلون ولا يصلون معه هذا لا يجوز من قام مع الايمان حتى ينصرف من قام رمضان ولا حدد ركعات قام رمضان ايمانا واحتساب ما حدد عليه الصلاة والسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله تقاسيم لمقادير الخلق يقول فهل هناك فرق بين هذه التقاسيم وهل بعضها يتغير ويتبدل وبعضها لما في ذلك لكن المقادير مكتوبة باللوح المحفوظ هذا التقدير العام السابق وهذه تقادير تفصيلية من التقدير السابق ترجع إليه ولا تخالفه ما هناك شيء بقضاء الله وقدره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اعتكفنا في الحرم ويصير بين المعتكفين نزاع على الأماكن في الحرم من ناحية الحج ومن ناحية النوم وغير ذلك ونحن حريصون على ليلة القدر فهل علينا ذنوب في هذا الخصام؟ نعم, نعم. لا تفهم. الحرم واسع وإذا ضاق بك المسجد الحرام حول الكعبة فكل مفجد كل دا ما هو داخل الأمناع كله حرام الحمد لله اذهب إلى مسجد آخر فيه ساعة لا في المسجد الذي حول الكعبة وتتضايق وتتشاحن إلى آخره وربما لا تؤد العباده على الوجه المطلوب بسبب الزحام الشديد والخطر فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول ما حكم تفسير آية القرآن بظاهرها أي بالمعنى الذي يفهمه كل أحد دون رجوع إلى تفاسير العلماء. لا يا سيدنا. أمور الظاهرة مثل الصلاة والجنة والنار واللعيل ماذا سفهمه العوام؟ لكن الاحكام الشرعيه والتحليل والتحريم والخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ما يعرفها الا الرافقون في علم لا يجوز تفسير القران مطلق لا. لا. لا لكن الاشياء الظاهرة اذا جاء للنار، انت عارف النار ام تعرف النار اذا جاء ذكر الجنه تعرف الجنه اذا جاء العمل الصالح تعرف اذا جاء ذكر الصلاه تعرف الصلاه حافظوا على الصلوات تروح تراجع تفسير ويش الصلاة؟ لا، لا يعرفه المسلمون. هناك أشياء يعرفها العوام، وهناك أشياء يعرفها العلماء، وهناك أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. مفضيلة الشيخ، وفقكم الله. يقول سمعت بأن سورة البينة لا يستطيع من به نفاق أن يحفظها. فهل لهذا الكلام أصله الشريعة؟ والله ما سمعت هذا ما سمعت هذا المنافق يقرأ القرآن المنافق يقرأ القرآن ويحصله وربما يرتله أحسن ترتيب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة في طيب وطعمها مر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول استدل أحدهم بقوله سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أن لم أداة نفين فلا يكون الكفار من أهل الكتاب وأن أهل الكتاب لا يقال عنهم كفار فكيف نرد على الأمر لك لا كمحفل هو تفسير للقرآن بغير تفسير والعلم منه أكثر أهل الكتاب منهم كفار لعنهم الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل منهم كفار منهم ملعونون منهم مغضوب عليهم ومنهم ضالون ما يجوز الإنسان يقول هذا كتاب مؤمن كله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من آمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من آمن به وبالرسل السابقين هل يكون له مثل أجر أهل الكتاب الذين آمنوا مرتين؟ لا، له أجر الإيمان ببمحمد صلى الله عليه وسلم ويا يدخل فيه الإيمان بالرسل السابقين لا، لا يؤمن بمحمد حتى يؤمن بأحد السابقين نعم. فضيله الشيخ، وفقكم الله. من آمن من أهل الكتاب؟ بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لم يؤمن بأن نبوته عامة لجميع الناس لم يؤمن هذا لكاهر لم يؤمن مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميع هذا مكذب لكلام الله فليس بمؤمن لا بد أن يؤمن بعموم رسالته بد أن يؤمن أنه خاتم النبيين لا نبي بعد لا بد أن يؤمن أن جميع أنه على جميع البشر يتبعوه لا بد أن يؤمن بهذه الأمور نعم وإلا ما كان مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم نعم رضيغة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلدي كل العشر الأواخر من رمضان مسجدنا وإمام مسجدنا عادة يقرأ سورة القدر بعد الفاتحة وسورة الاخلاص في الركعة الثانية من كل صلاة فهل لهذا أصلا؟ لا هذا لا دليل عليه. هذا لا دليل عليه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح أن ليلة القدر تتغير من عام إلى عام قد تكون في عام ليلة سبع وعشرين وفي آخر فمس وعشرين ما هو الدليل على هذا؟ دليل على هذا نعم. العلماء من قلنا تتنقل للسهر لكن لا دليل على هذا نعم. وكذلك حفظك الله سائل آخر يسأل عن ساعة الإجابة من يوم الجمعة هل تتنقل في اليوم لا لكن العلماء اختلفوا في تحديدها اللهين الهلواء لا تتنقل ولكن العلماء اختلفوا في تحديدها الله اختهاها نجل أن يستهد المسلم في اليوم بالدعاء عمل الصالح يكون له اجر اكثر نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول كيف نوفق بين هذين الأمرين الأمر الأول ما تفضلتم به حفظكم الله من أن النصارى والمشركين كفار وهم شر البرية خالدين في عذاب جهنم وبين الأمر الثاني وهو قوله سبحانه لتجدن شد الناس عداوة للذين آمنوا الآية إلى أن قال ولتجدن أقربهم مودة هذا اللي آمن أكمل الآيات يا آس ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم كسيسين ورغبانا وانهم لا يستكبرون وإذا سمعوا انتبه وإذا سمعوا ما انجل إلى الرسول فرى أعينهم كثير من الدم إما عرب من الحق يقولون ربنا آمنا آمنا بمن بهذا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فهؤلاء هم الذين اقرب الناس موده الى المؤمنين الذين امنوا من اهل الكتاب اما من لم يؤمنوا فهم اشد الناس عداوه الان تشوفون عداوه النصارى للمسلم وكيف يصنعون للمسلم هذه خاصة باللّين من ومنهم الكتاب. أنت ما تكمل الآيات. يا أخوان أنا جيبكم كم مرة لا تأخذون بعض الآية وتقطعون الباقي. أكملوا. أكملوا أكملوا الآية أو الآيات المترابط بعضها البعض. اعرف السياق. لا بد من هذا. نعم. لا واحد يقطع بعض الآيات. يقول هذا كله؟ ما نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من يحتج بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاف امتي رحمة لا هذا هذا روح حديثا ولم يثبت والاختلاف ليس رحمة الفرقة عذاب والرحمة بالاتفاق والثناء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اختلف العلماء في أمر معاصر فما العمل في ذلك؟ على من معه الدليل العمل على من معه الدليل نعم نحن معنا ميزان الحمد لله لا وصلنا ميزان للأقوال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصح هذه العبارة وهي القول كما نطق به القرآن حيث نسب النطق إلى القرآن فقد وجدت هذه العبارة يقول في شرح العقيدة الطحاوية نعم نطق به القرآن القرآن نطق بهذا تكلم بهذا يسمده القرآن إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول حاول بعض الأطباء المسلمين إعادة فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين حاول بعض الأطباء المسلمين إعادة فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك قال بأن نفها الروح يحصل بعد أربعين يوما فقط ن <تصفيق> الله استنع نعم يعني هو, هو نطفة أو علقة ثم قال له عاد, عاد فهم الحديث هل العلماء كلهم من عهد الرسول إلى الآن ما فهموا حتى جاء هذا المسكين وقال نفسهم ما كلام عاد. نعم وفضيله الشيخ وفقكم الله يقول الذي يؤدي الزكاة لكنه لا يصلي هل يعد مسلما نعم صلاة عمد الإسلام لا تقبل زكاة ولا ساعر أعمال حتى يقيم الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول السائل بدات اليوم قضاء صيام يوم من شهر رمضان ثم أفطرت في النهار قبل المغرب لحاجة وليس لضرورة فاذب لي هذا جائز لا يا أن تقطع الصوم الواجب ماذا تقطع الصوم الواجب إلا لضرورة بدون ضروره ضرورة بد من الإثمار إثمار اليوم نعم ولهذا يقول العلماء ومن دخل في أرض موسع أرم قطعه مثل القضاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من يملك ارضا عليها زكاه هل عليه ان يتدين ويقترض حتى يخرج زكاتها ما يلزمه ذلك لكن خلق ذي ذمه خلق دينا, حلقة دينا حلقة دي حتى يستطيع اخراجه واذا استدانا واخرجا طيب لكن ما يلزمه ذلك نعم فضيله الشيخ وفقكم الله امراه لديها ابنان من ذوي الاحتياجات الخاصة ولهم راتب شهري من قبل الدولة فهل يجوز لها أن تأخذ من هذا الراتب بقدر حاجتها لا بأ الوالد يأخذ مال ولده ما لا يضر الولد لا يحتاج الولد الزائد عن حاجة الولد للوالد يأخذنا. أن منه. إن أطيبنا أحيكم من كتبكم أولادكم من تتلكم. قال صلى الله عليه وسلم انت ومالك يا نعم وفضيله الشيخ وفقكم الله نصاب الزكاه الواجب كيف نقدره بالريال السعودي الان الفضل. الاصل الفضه الاصل ريال السعودي الفضه الريال العربي السعودي ست وخمسين ريال الفضه الذي كان على عهد الملك عبد العزيز رحمه الله وينضت خرفه من الأوراق النقدية يسأل له كم يساوي أو يسأل اهل السوق كم تساوي 56 ريال كم تساوي من الأوراق النقدية اما بلغت فهو نصاب الورق نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول يسكن معي في المنزل الذي, الذي تقيم فيه عائلتي يسكن شخص قريب لي ليس من محارم زوجتي فأذهب للعمل وأتركه في المنزل فما حكم ذلك وإذا كان أما في الخلوة بينه وبين المنزل فيه أسرة بالنساء فيه أسرة هذا ما من نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل يجوز للذين يقومون على أموال الدولة من الموظفين أن يأخذوا منها ولو شيئا يسيرا بداعي أنهم يقولون كتب يقول وللقائمين عليها أي على أموال الدولة هو قال وللقائمين عليها العاملين عليها من عليها من الجارة هذا غلوب ما يجوز أن تأخذ من الغنية ولا من المال العام للدولة إلا ما أعطاك ولي الأمر وإن لا تأخذ راتب فقط يعني الأمين ولا الأمين لا يأخذ من الأمان. نعم. <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم قراءة المرأة هي القرآن وهي حائض قراءة عن ظهر قلب. او من المصحف دون ان تمسه لمح خلاف بين العلماء المذهب انه يجوز لها ان تقرا بعض العلماء اتى مثل الشيخ بن باز لانه لا دليل يقول لا دليل واضح على منحها هذه اختياره رحمه الله شيخ الإسلام من تيميه يقول يجوز لها ان تقرا الى خشيه النسيان إذا كانت تحفظ قرانا وخشيه ان تنساه يجوز لها ان تقرأه ان تثبته لان لا عليه نعم رضيك الشيخ الفقه من الله يقول السائل في صلاة الجمعة ونحن في الصلاة في الركعة الاولى لما سجد الامام السجدة الاولى انقطع مكبر الصوت فلم نسمعه الا وهو يقرأ في الركعة الثانية في فقمنا معه مباشرة وأكملنا الصلاة وسجدنا بعد السلام سجود السهو يقول فهل في علمنا صحيح لا ما يعوض عن السيد سجدة ركن من أركان الصلاة لا يعوض عنها سجود السهو فأنتم تأتون بركعة كاملة بعدما يسلم الإيمان تأتون بركعة كاملة ثم, ثم تسلمون لو أنكم لما سمعتم قراءه الإيمان سجهتم ثم قمتم ولاحظتم بالايمان لا حصل المطلوب تمت صلاه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول حججت مفردا تحل... ثم تحللت قبل طواف الافاضه وقبل السعي فهل فعلي صحيح علما باني لم اطف طواف قدوم حججت مفردا وتحللت قبل طواف الافاضه وقبل السعي فهل حجي صحيح؟ نعم إذا رميت الجمره وحلقت راسك تحلل التحلل الأول تحلت محظورات الإحرام مع عدا الجزء فإذا اديت طواف الافاضه والسعي بعده حللت التحلل الكامل تحلت لك الأول نعم رضيلة الشيخ الفطركم الله ما حكم استعمال المرأة لحبوب منع الحمل والتي تنظم دورتها دورتها الشهرية من أجل التمكن من أداء الحج ماذا؟ يجوز المرأة تأخذ حبوب أن تمنع الحير لأداء الحج أو الصيام رمضان أو صلاة مع المسلمين في تراويل يجوز لها ذلك إلا لم تضر بها إذا كانت هذه القلوب لا تضر بصحتها صحتها ويتمنع نزول الحير. لا، ولكن لا تأخذها إلا عن رأي قبيل لأن لا تضروا بها فغيرة الشيخ وفقكم الله يقول ماذا تصنع المرأة إذا أحرمت من الميقات أحرمت متمتعة وفي الطريق إلى الحرم وقبل أن تطوف أصابها الحير فما لا تصنع تؤدي مناسك الحج عدد عدا الطواف لان عائشه لما حاضر الله عنها وهي محرمه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالليل حتى تطهري فالحاج تقف في عربه تبيت في مختلفه تبيت في منى ترمي الجماعه يبقى عليها طوافق الضالة إذا رفرت وخزرت فقوف لنقاطه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز المشي بين الصفوف وبين يدي من فاتتهم ركعة احتجاجا بفعل ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر بين. ي... الإمام تكفي سترة للمأمونين سترة الإمام تكفي يجوز المرور الخادث بين الصفوف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله صلى رجل لغير القبلة ناسيا ولم يتذكر إلا بعد ثلاثة أيام فهل عليه إعادة الصلاة نعم المسيان لا يستطيع تقبل القبلة شر في الوقت الصلاة فلا يستطيع المسيان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول ابن أختي شخص او شاب مجنون وقد وقد اتعبها كثيرا وقال بعض الناس ان فيه سحرا فهل يجوز ان يفك السحر بسحر اخر لا السحر لا يفك السحر حرام ولكن يمكن فكه بالرؤيا الشرعيه وبالادويه المباحه أما السحر لا يجوز لا. لا يحل السحر إلا ساحر والسحر حرام لا يوجد تداوي به تداووا ولا تداووا بحرام السحر اعظم الحرام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ايهما افضل للعاجز عن القيام في الصلاه ان يصلي على كرسي ام يصلي جالسا على الارض الاسهل عليه يتبع الاسهل عليه كرسي او على الارض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امراه تقول إنها أصيبت في وجهها واستخدمت علاجا عند الطبيبة، لكن لم يلتئم الجرح ولم يذهب الألم. قد نصحتها الطبيبة بالكي. سؤالها هل الكي جائز في هذه الحال؟ وهل الحال هل وهل يخرج من؟ وهل يخرج من فعله من السبعين ألف؟ العلاج لحاجته للعلاج. لا يقل لانه لحاجة نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يقطع الطواف من اجل الصلاه او من اجل حاجه عارضه لا يقطع لكن ينقطع الشوط الذي هو فيه ينقطع اما الاشواط التي قبله لا تنقطع قبل. فيصلي مع الجماعه فاذا سلم يبدا الشوط الذي صلى فيه من جديد أو ذهب لحاجة وهو باطن على طهارة إذا كان باطن على طهارة ورجعه على طهارة يكمل لكن يبدأ الشوق من جديد يبني على ما وكذلك حفظك الله يسأل عن السعي إذا قطع السعي من أجل الصلاة فما لا يصنع وهل يبدأ من جديد نعم من يبدأ من هذا, هذا الشوق قبل صحيح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء فيه في الحمام لا, بقى. لا بقى. نعم. فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم وضع الورود والأشجار في البيوت من الداخل وعند الأبواب هل يدخل هذا في التشقق لا هذا من الزينة هذا من الزينة الغلو نا... نا... لا المباح المباح نعم وليس من التشرف نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا أخاف أن لا أقوم آخر الليل فأصلي الوتر قبل أن أنام فإذا استيقظت قبل الفجر فهل يجوز لي أن أصلي نعم من يمنع من أصلي يؤتى بالوتر الاول الحمد لله ربنا كويس تؤتى بالوتر الاول نعم فضيله الشيخ وفقكم الله الترديد مع المؤذن الترديد خلف المؤذن أو المتابعه او خلف المؤذن الذي يؤذن عن طريق الميديا وهو بث غير مباشر يقول ما حكمه ما حكم المؤذن الذي يؤذن في الوقت في وقت السماع في وقت السماع هذا مفاجئ في التابع أن مسائل سجل ما يجعله مؤذن أم سجل ما إنما أرصركم مسجل نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كنا في سفر ونريد أن نجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء وأتينا في وقت العشاء، فوجدنا جماعة تصلي صلاة العشاء علما أنهم مقيمون وسيصلون أربعة. كيف نصلي معهم؟ حيث سيصلون أربعا ونحن نصلي ثلاثة. لمن كان على الصلاة المغرب نصليها قبل ما يصلي العشاء عند جماعة من أهل العلم يجلس في لا لا الثالث منا. فإن شاء سلم لنفسه. يأتي بالتشاهد الاخير شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر حتى يسلم لنا فنسلم معه هذا أكثر بعض العلماء المعاصرين نعم كذلك حفظك الله ساعل آخر يقول كنت في سفر في شهر رمضان يقول كنت في سفر في شهر رمضان وتوقفنا لصلاة العشاء في إحدى المحطات فوجدنا الناس يصلون صلاه التراويح فهل نصلي معهم ركعتين ونسلم بنيه العشاء لا يصلون صلاه التراويح نعم لا باس صلاه التراويح لا باس يدخلون معهم بنيه القصر صلوا معهم ركعتين نعم فضيله الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم عدوا لكم يقول ما المقصود بالعدو نعم انهم يحملونكم على ما لا ينبغي تطيعهم معصي في معصيه الله تطيع الولد في معصر الله تطيع الزوجه في معصر الله هذا معنى العداوة نعم فضيلة الشيخ. فتطر تشت. منك ما لا يجوز فتطيع فتعطيه فطر من الجوجة منك ما لا يجوز فتعطيها نعم ففضيلة الشيخ ففضيلة الشيخ وفتلكم الله يقول ما حكم استخدام بخاخ الرب في الصلاة تذلك تتركه ما توقبه للصلاة ولا تأمره بها هذا من الفكنة وانتجداريه تقول هذا أرفق به وهذا تعبان وهذا وهذا ما يقول ماجد قال ان يا اطلع هر دول مستقيم من علامات الله لا في بالله لو مثله نعم ومن الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم استخدام بخاخ الربو في الصلاه صلاة. صلاة. صلاة. يحتاج اليه لا يحتاج اليه ولا النفس نعم يعني في الصلاه نعم انتهى الله تعالى <تصفيق> اعلم صلى الله وسلم على نبينا